بسم الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين لنوصلراط المستقيم فَكُنْتُمْ مَرْجَفًا ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَاء سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَن نَّيِّشْرِكُونَ وَهَوَى الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقُوا بَعْضَ الَّذِينَ عَمِلُوا لِيُذِيقُوا الذين من قبل كان اكثروا الْعَامُونَ لَن كَسَوَا عَلَيْهِ قِرْطَاهُ وَمَنْ يَعْمَلْ صَالِحًا فَلِأَنْفُسِهِمْ يَهْدُونَ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ